وَالَّذِينَ يُصْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَّى وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ويخافون, وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَيْرِ أَظْهَرِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا وأنفقوا مما رذقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرزياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار wal ladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'un wa yaqta'una ma amara llahu bihi an yusala wa إِكَانَهُمُ اللعنَةُ وَلَهُم سُوءُ الدَّارِ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ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 Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikri Allah Ala bi dhikri